واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي القربى, الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا